إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خميرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا قل نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا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 شَبِيلا وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَرَى يُشْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا وَلا تَقْرَبُوا مَا لَمْ يَسْتَهِزِنْكُم بِهِ إِلَّا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوف بالعهد ان العهد كان مشغولا واوف الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسط المستقيم ذلك خير واحسن تاويلا ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولائك كان عنه مسحولا ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولائك كان عنه مسحولا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ وَانْدَرَ بِكَ مَكْرُوهًا